هذا الرجل الذي أو الشاب إن صح التعبير عمره 27 سنة قبل ثلاثة شهور بالضبط في العناية المركزة طبعا قبل ما أتكلم معه تكلم لي هو تكلم والله بنظراته كلمات لا يعبر عنها لسانه ولو جلس يؤلف مليون كتاب أول ما وقفت وراء تلك الغرفة الزجاجية وأنا أنظر إليه وهو يعلم أني يعرف حالته والشيء وأنا ألبس القفازات وألبس القناع وهو ينظر إلي ونظراته تقول أعرف نظرتك لي قبل أن تدخل والله يناقش وهو ينظر لنا من وراء الزجاج ويرصب نظراته عبارات والله لا نستقبلها بأعيننا بل بقلوبنا أول ما دخلت عليه السلام عليكم والله حتى في رد السلام يرد على استحياء فأول رسالة جاءت الآيات في فكري قلت سبحان الله لهذه الدرجة الله عز وجل قادر والكلام على نفسه عليكم قادر بسهولة غاية في السهولة أنه يجعل الناس يرحمون يرحمونك فكر فيها قادر في أي لحظة يجعل الناس ينظرون لك ويبكون من حالك ومن فعل الله فيك وفيه لأجل هذا الله سبحانه وتعالى حينما يذكر سلب النعم من, من الناس يذكر أن الأمر سهل جدا تعال وانظر ليس من واحد أن يسلب نعم واحد لا يقول الله عز وجل إن يشاء سبحانه إن يشاء سبحانه إي شيء يذهبكم كم واحد؟ مليارات. ينزل يعني يسلب منهم النعيم كلهم، بل يسلب منهم كل قلب ينبوب، يسلب منهم كل عين ترى. إي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كم تكلفك يا رب؟ وما ذلك؟ وما ذلك على الله بعزيز تكلمت معه فقال لي أنا الرجل موجود في المستشفى الآن لكن يوم كان عندي في العناية كانت حالته فريئة جدا يقول أنا باختصار بغيتها بحرام والآن حرمني رب العالمين من حلال. يبغى لها مجلدات شن تفسر الكلام اللي يحس فيه. يقول أنا بغيتها بحرام خمس دقائق وحرمني ربي طول حياتي من الحلال. يقول أنا كنت مفكر ألعب بنات الناس بعدين أتزوج. بتزوج حلال. يقول الآن ما مو بس ما أتزوج. حرمني رب العالمين حتى إني أرفع عيني في عين الناس. يقول ولا أحد زارني من أقربائي ولا أخوي ولا أخوي. ما ذرع إلا أمه وأخته. وتشوف والله من يوم يدخلونهم يبكون. يطلعونهم يبكون. شوف الله قادر يقرب الدنيا كلها عليك وعليه. يوم قال الفلم هذه رنت في في رأسي وعلمت أن الله ألف وجه لا بد أن يكون ذكرها في القرآن. حرم. حرمني من حلال، يقول أما هل وجدتها في صورة في الأعراف. يقول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ماذا يريدون؟ أن أفيض علينا ايش تجائر ولا لا الحين يبغون حلال بس. أن أفيضوا علينا من الماء حرمه الله من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه حتى الموية معت جلس ينتزع المعاني من أعماق قلبه ويبثها علي أنا تذكذكت أركاني وأنا أسمع قلت كيف لو كنت أنا مكانها اسكم بحس يقول أنا أفكرني أنتحر أذي لو انتحرت النار طيب لو جلست يقول والله العظيم قال كلمات تكتب بماء الذهب لي أول النشكي المقصر يقول توني أعرف قدر الله الآن يقول أقسم الله سبحانه وتعالى كان معطيني مجال أنا عندي حلال وعندي حرام واخترت ما حرم الله عز وجل وأظن إن الله عز القادر على الناس لكن أبليس قال لك أنت بعدين أنت مو بالحين أنت بتوب قال قال قال, قال قال قال قال إبليس وقال لي أنوئيكم يا عدوم ويمنيم ثم فضح الله إبليس عشان ما تفكر وتبحث عن إبليس وإيش بيسوي لك وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه ضحك علينا يقول أن ما في أحد في الدنيا يقدر يعذبك ويعلم مقدار الألم إلا الله عز وجل يعلم مقدار ما تحس فيه ولا في أحد كل الناس أي واحد يبغى يعذبك أو يبغى يعاقبك ممكن يعذبك شوي ثم تموت ثم ينجي ماخذ ما ماخذ حاجة ماخذ ما حاجة منك قال إلا الله جل الله قادر عليك فوق الأرض طيب مت قادر عليك تحت الأرض فيقول أفكر أن تحر أعلم من أعلم عقوبة المنتحر أفكر أجلك الآن أعلم يقو والله إني نسيت كل نذ في حياتي بدقيقة واحد يشوف ينظرني بس من وراء القزاز أدري إنه ينظر لي عشان فيني إيد خرجت وأخذت رسالة تعلمت منها وتأكد إن الله ما جعلني أرى هالموضوع إلا عشان أتأدب والله العظيم وما جعلني أنقل لكم إلا عشان أهل طب وش بعد الموت صحيح تعالوا شوف اش بعد الموت هذا كان أذى إيد اش بعد الموت إذا دعين الميت في الصلاة إيش نقول؟ شي يحتاجه؟ نقول اللهم اغفر له شو شي يحتاج سجل شي يحتاج لأنك تحتاج يوم الأيام اللهم اغفر له اللهم رحمه اللهم وسع مدخله اللهم جازه بالحسنات كلها أشياء ما نقول اللهم كثر مالا يا الله يا رب انك تنجح في صدقة يا الله يا رب مستهام تكون أغلى يا الله يا رب انترزقها في الرية الصالحة يا الله يا رب انه يملك بيت كل هذه نسيناها طيب أنا وإياك بنحتاجها يوم لو نسيناها أكثر الناس ناسين وأنا والله منهم وأسأل الله أن يجعلني وإياكم نتذكر وإياكم يجذكرني